جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا جعل هذه الأيام والليالي تعمر بالخير والطاعات والحسنات عمرك أيها المسلم أيامه ولياليه ينبغي أن تغتنم في الخير والطاعة الأيام التي جعلها ربنا عز وجل هي عمرك الذي تسأل عنه بين يديه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى أبو داود في سننه من حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع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 احرص على ما ينفعك فأنت ينبغي لك أن تحرص على ما يتحقق نفعه لك في دينك ودنياك أما أن يعيش المؤمن في غفلة عن هذه الحياة وفي غفلة عن إقامة أمر الله عز وجل فيها ربنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون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 الا استمعوه وهم معرضون لا هي تنقلبهم انه اللهو والغفله لا هي تنقلبهم انها الغفله عن اهميه هذا العمر في دقائقه وثوانيه كم قد طوينا من العمر ذهب سدى باوزار واثام وافات كم قد مضى من العمر وانت تتحسر عليه وتتقطع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 فاتقوا النار ولو بشق تمره سيكلمك ربك وسيسألك عن كل صغير وكبير عن كل حقير وجنير فينبغي لك أن تحر جوابا وينبغي لك أيضا أن تعلم أن الدنيا مطية الآخرة وأن هذه الدنيا في أوقاتها ينبغي أن تعمرها بالخير في سباق بين أولياء الله والصالحين والطائعين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 ووجد عنده جماعة يجالسونه ويحدثونه قال قد صرت مناخا للبطانين ينبغي أن تظن بوقتك ينبغي أن تشح بوقتك لا تؤطي اثمن ما تملكه وهو وقتك أيامك ولياليك يقول ابن هبيرة الوزير العادل صاحب كتاب الإفصاح عن معاني الصحاة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 سحبوك من مذاكرة الحديث ومبصه سحبوك من طلب العلم وحلاقه فاين صرت وإلى أين ذهبت وما كان مآلف كم قد فقدنا من ذكي وكم قد فقدنا من صاحب موهبة وكم قد فقدنا لما احاطت به رفقه السوء الفراغ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 يهوي بها في جهنم سبعين خريفة كلمه واحده كلمة واحدة يتكلم بها وينقلها ويطير بها حقا باطلا كذبا صدقا لا يبالي المهم أنه يتخطف الكلمات من هاهنا الى هاهنا انه يجري بأوجه ليس بوجهين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريره إن شر الناس ذو الوجهين من يأتي الى هؤلاء بوجه ويأتي إلى هؤلاء بوجه هذا شر الناس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول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 فيا ايها الخيرون يا طلبه العلم يا اهل الفاضل ضنوا باوقاتكم شحوا بها استمر على الخير واثبت احفظ كتاب الله رتله ترتيلا أقبل على الاحاديث حفظا واتقانا على العلم النافع لا يصرفك احد لا يستجبك أحد ولذلك أيها الناس الوقت الوقت إنه مغنم عظيم قبل أن يدهمك الموت قبل أن يأتيك المرض قبل أن يأتيك الاسقام فبعدها ستندم وغوساه أما اننا نضيع اوقاتنا في قيل وقال وفي جدل اسمع الى نبيك صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا و اوتوا ثم قرأ قول الله عز وجل ما ضربوه لك الا جدلا صاحب السنه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 كم آية حفظت اليوم كم عمل صالح بذلت ستجد أنك خضت في أعراض ووقعت في اثام اغتبت طعمت شتمت استخفيت تنقصت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 أقبل على العلم أقبل على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل على التأصيل العلم القوي الذي يحتاج منك وقتا وافرا وطول زمان لو طلبت العلم عمرك كله لكان الذي تجهله أضعاف الذي تعلمه من دين الله عز وجل كيف وأنت لما تبرح من مكانك بعد فيأطربت العلم يا أيها المسلمون اغتنموا أوقاتكم اغتنموا أوقاتكم في التفقه في دين الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم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 في طلبه وتحصيله شابة لحاهم في هذا التحقيق العلمي فأمات الله بهم البيضع وأذل بهم أهل البدع فصاروا أصاغر بالعلم بالعلم صاروا هكذا علما راسخا ليس بالقيل والقال ليس بالجدال والمعاشرات ليس بتضييع الاوقات ليس بالفيدان بالعلم حرصوا على تحصيله صبروا لاجله راحلوا لاجله سهروا الليالي في تحقيقه فنفع الله بهم فلله درهم ما اعطوا اوقاتهم للفارغين ما اعطوا وقاتهم لأهل البصالة، ما أعطى وقاتهم لمن فشلوا في تحصيل العلم النافع لا يقوى على أن يثبت على درس لا يقوى أن يثبت على درس حتى يتمه لكنه يقوى أن يمشي يمينا وشمالا مشرقا ومغربا من أجل أن يؤجز الفتن، أوفي الله